بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد هذه كراءة في كتاب الدر النضيد في شرحي على شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى قال المصنف رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود قال الشارح رحمه الله قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أي إجلالا عن الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد. قال الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن درته من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب السادس والخمسين على نسخة باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لا يسأل بوجه الله إلا الجنة قال شيخنا سلمه الله الغرض من هذه الترجمة تعظيم وجه الله تعالى أنه لا يسأل به إلا غاية المطالب وهو الجنة وما هو وسيلة إليها انتهى كلامه فقوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لا هنا لا النافية فهذا نفي مضما النهي المؤكد المقصود النهي وجاء بصيغة النفي وهذا أبلغ في النهي والمراد أنه لا يسوه وقوعه أصلا أنه لا يسوغ وقوعه أصلا أن يسأل بوجه الله سبحانه وتعالى شيئا حقيرا غير الجنة نعم قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أي إجلالا وإكراما لوجه الله تعالى أن يسأل به إلا غاية المطالب وهو الجنة قوله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود وهذا الحديث قال شيخنا ضعيف فيه سليمان بن معاذ ولكن له شواهد منها أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وقوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك يعني أن المقصود وان كان هذا الحديث ضعيفا لكن له شواهد وبعض علماء يقول لا هذه لا تصلح أن تكون شواهد كما سأذكر الشارع لأن هذه استعاذة هذه استعاذة وليست دعاء أعوذ بنور وجهك أعوذ بالله العظيم أعوذ بنور وجهك يقولون هذه استعاذة وليست دعاءا ولكن الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني الجاء وأحتمي وأتحصن بالله من الشيطان الرجيم يعني المرجوم المطرود من رحمة الله نعم قوله لا يسأل و... بوجه الله عفوا وهذا الحديث فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل قال شيخنا فيه إثبات الوجه لله تعالى انتهى كلامه والوجه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وصفة الوجه من الصفات الذاتية والصفات الذاتية لا تنفك عن الله عز وجل كالوجه والساق والأصابع والأنامل واليدان واليدين وغيرها بخلاف صفات الأفعال الأخ الذي يريد الكتاب الأخير كتب أخذتوه. أخذتوه. نعم. قوله لا يسأل بوجه الله روي بالنفي والنهي وروي بالبناء للمجهول وهو الذي في الأصل وروي بالخطاب للمفرد قاله في الشر وأما سؤال المخلوق بوجه الله فحرام لما روى الطبراني عن أبي موسى مرفوع ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله سائله ما لم يسأل هجرا وعن أبي عبيدة مولى رفاعة ابن رافع مرفوع ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فمنع عسائله رواه التبرني أيضا وعن ابن عباس تعظيما لله عز وجل تعظيما لله سبحانه وتعالى إلا إذا سأل شيئا ممنوعا فلا يعطاه نعم. طاعة لله أيضا نعم <تصفيق> ورواه التبرني أيضا ونبنع عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بشر الناس رجل سئل بوجه الله ولا يعطي رواه الترمذي رجل سأل بوجه الله ولا يعطى رواه الترمذي ولا, ولا يعطي ولا يعطي رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشر البرية قالوا بلى يا رسول الله قال الذي يسأل بوجه الله ولا يعطي فهذه الأحاديث من حديث الباب تدل على وجوب إعطاء السائل هذه حديث مع حديث الباب فهذه الأحاديث مع حديث الباب تذل على وجوب إعطاء السائل وفيه لعن من سأل أحدا بوجه الله قاله في إبطال التنديد قوله إلا الجنة كأن يقول اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة وقيل المراد لا تسأل الناس شيئا بوجه الله كأن يقول أعطني شيئا لوجه الله فإن الله أعظم أعظم فان الله اعظم من أن يسأل به شيء من الحطام قاله في الشرح قال في الشرح ان مؤلف الشرح ما هو تيسير تيسير العز الحميد الذي هو للشيخ سليم بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد المصنف رحمه الله وهو قتل شابا في الثلاثينيات عمره قتله إبراهيم بن محمد علي باشا عليه من الله ما يستحق في حملته الخبيثه المشؤومه ذات أرثة للدرعية في السعودية للقضاء على ما سماه بالحركة الوهابية التي شوهت تاريخ صورتها وإنما هي دعوة سلفية مباركة قادها الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قامت عن نصص التوحيد والتحذير من الشرك نعم دعوة سلفية مباركة نعم لا. لا يسأل لا يسأل بشيء حقير لا يسأل بوجه الله عن شيء حقيص لكن لو سئل يعطي, يعطي. تعظيماً لوجه الله سبحانه وتعالى لعل هذا خرج مخرج الوعيد لا. وليس من الكبائش نعم قال في الشرح إن كل, صحيح قال إن كل المعنيين صحيح قال الحافظ العراقي وذكر الجنة إنما هو للتنبيه على الأمور العظام لا للتخصيص فلا يسأل بواجه الله في الأمور الدنيئة بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا كما يشير إليه استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم به قال في إبطال التنديد والحديث أحق مما قال وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى كما هو طريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا خلافا للمعتزلة والخوارج للمعتزلة والجهمية الذين ينفون الوجه عن الله عز وجل وخلافا لمن تأول الوجه بالذات فقال وجه الله يعني ذات الله وهذا باطل لأنه في الحديث لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سوحات وجهه من تهى إليه بصر أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أعوذ بنور, عرشك الذي أعوذ بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك كل هذه استعاذة بوجه الله سبحانه وتعالى فالوجه صفة ثابتة لله عز وجل ولا صح تأويله بمعنى الذات أبدا وفيه الناه عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب وإثبات صفة الوجه قاله المصنف رحمه الله قال في فتح المجيد وهنا سؤال وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وحديث أعوذ بنور وجهك الذي أشركت له السماوات والأرض وحديث أعوذ بوجهك الكريم وامثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان فالجواب أن ما ورد من ذلك فهو سؤال, فهو سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة إلى آخره فأقول هذا السؤال الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى وتكلف الجواب عنه ليس من السؤال بوجه الله وإنما هو استعاذة بوجه الله وفرق بين السؤال والاستعاذة فتنبه لذلك ما هو حفيد المصنف ينتقد الحفيد الآخر وهو عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب ينتقل سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب كلهم حفيد للمصنف رحمه الله فلا محابة في الدعوة وإن كان الكلام قريب فالتعوذ فيه نوعه دعاء وطلب أحتمي وأتحصن بك يا رب من الشيطان الرجيم لا, لا محابة في الحق لا يحاب الإنسان أحدا وهذا من المحبه الصادقة أنك لا تحابي اخاك في الحق ولو كان شقيقا لك نعم ان ماذا لا؟, لا ليس في الجواب ليس في التكلف هذا رفض مستعمل عند الالم يستعملها العلماء كثير نعم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك أستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا فلكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان قال الشارح رحمه الله قوله باب ما جاء في اللو أي من الوعيد والنهي قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللو وهكذا لم يجزم بحكم على طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي سار على طريقته من أول الكتاب إلى آخره وذلك للتفصيل الذي سيأتي بيانه في كلمة لو فإن لو في تمني الخير تجوز ففي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قارنا بين الحج والعمرة لو استقبلت من أمري مستد برت لأحللت وجعلتها عمرة وقال عليه السلام لولا أني سقت الهدي يعني من المدينة لأحللت وجعلتها عمرة فهذا يدل على جواز كلمة لو في التأسف على أعمال الخير أما في الأمور المكروهة والمصائب والنوازل فلا أجل استعمال كلمة لو ولكن يقول قدر الله في روعة المسلم قدر الله وما شاء فعل إما نقول قدر الله وما شاء فعل بالتثقيل أو قدر الله وما شاء فعل نعم. قوله باب ما جاء في اللو أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه فالواجب التسليم للقدر يعني لأن وقعت المصيبة لماذا تقول لو أنني فعلت كذا ما حدث كذا وما حدث كذا خلاص هل هذا يعيد لك يعني يرد عنك المصيبة أو يدفعه عنك لا وقعت المصيبة وانتهت فلا تتعب نفسك بكلمة لو وارضى بالقدر وسلم للقدر يرتاح قلبك ويطمئن قلبك لقدر الله عز وجل ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني نخلقها إن ذلك على الله يسيس لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فالإنسان لا يقول لو لو أني عملت كذا لكان كذا ولكن إذا جاءت المصيبة يسلم للقدر ويرضى بخضاء الله وقدره حلوا كان أمورا نعم فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة وهي الصبر على ما أصاب العبد على ما أصاب العبد مما يكره والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة وأدخل المصنف رحمه الله تعالى أداة التعريف على لو وهي في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها لأن المراد هناك اللفظ كما قال الشاعر لأن, هنا لأن المراد هنا اللفظ كما قال الشاعر رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله وقوله وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا هذا قول بعض المنافقين يوم أحد روى أبن أسحاق بإسناده عن عبد الله ابن الزبير قال قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا رجل إلا ذقنه في صدره وهذا ف... يكون حينما يكون جيش الكفار عنده عدد أكثر وعتاد وقوة أكثر وأقوى فيأتي النعاس يلقى النعاس على المؤمنين أمنة لهم أمنة لهم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه إذا جاء النعاس معناه أنه اقترب النصر لا. ولكن هذا يكون رغم عنه ليس أنه ينام ويترك موضع المرابطة والجهاد لا. وإنما يشعر أنه لا يستطيع إلا أن ينام يأتيه النعس يغلبه ويغشيه يغشيه نعم. نعم لا هذا حتى يعني لا يصدم المؤمنون بقوة الكفار ويصيبهم الخوف فيلقى عليهم النعاس ثم يقومون للقتال والجهاد في سبيل الله نعم. قال الزبير لقد رأيتوني مع رسول الله, الله. لذلك في آية قال الله ويثبت به الأقدام نعم نعم جرى بها القدر يعني أنها وقعت في القدر الذي قدره الله عز وجل لكن شاءت الأقدار هذا قطأ لا. قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا رجل إلا ذقنه في صدره قال فوالله إني لا أسمع قول معتب ابن كشير ما أسمعه إلا كالحلمي لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فاحفظتها منه وفي ذلك أنزل الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا لقول معتب رواه ابن أبي حاتم وهذا من المنافقين معارضة منهم للقدر بلو ولهذا رد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وأهل النفاق عندهم ريب دائما وفزعا ليس عندهم ثبات لأنهم يخافون على دنياهم لذلك يرجفون في الصف المؤمن إذا شعروا بأي خطر يحاولوا انزال الضعف في صوف المؤمنين والفزع فهذا من صفات المنافقين يحذروا أهل الإيمان فإنما أهل الإيمان يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل على المؤمنين فالمؤمن إذا جاء الخطب والمصيبة يقول حسب الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإن ليه راجعون واستعين بقوة الله عز وجل في دفع هذه النازلة وتلك المصيبة ولا يفزع ولا يجزع ولا يلتم خدا ولا يشق جيبا ولا ينفر شعرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودر من جرب وقال عليه السلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية إنما يلجأ إلى الله عز وجل في دفع الشر وفي دفع المصيبة وهذا أمر مهم أيها الإخوة بعض الناس يخسر الدنيا والآخرة عند نزول البلاء به والعياذ بالله وعند نزول المصاب كل شيء بقدر الخير مقدر وما ومنزم المصائب وبلايا وموت وغيره كله مقدر عند الله عز وجل إن أصابتك نعمة أشكر الله وإن أصابتك ضراء احمد الله على كل حال واستعمل بالله عز وجل في دفيها ن وقاله تعالى الذين قالوا لا اخوانهم وقعدوا ما اطاع وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين وهذا ايضا معارضه للقدر من المنافقين بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد طيل وانما قال لاخوانهم وانما قال لاخوانهم اي لمشاركتهم لهم في الظاهر وقيل لإخوانهم في النسب لا في الدين لو أطاعونا في مشورتنا عليهم بعدم الخروج ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت أي إن عدم الخروج لا ينجي من الموت فإن كنتم صادقين فادفعوا الموت إذا جاءكم أي إذا كان القعود يسل يسلم به يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم ألا تموتوا والموت لابد آتيكم ولو كنتم في بروج مشيدة قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه يعني أنه هو الذي قال ذلك قال شيخ الإسلام, لا قال شيخ الإسلام إن خزل عبد الله بن أبي يوم أحد وقال, وقال يدع رأي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان وانخزل معه خلق كثير كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثابتوا على المحنة ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا ويناسق كثير منهم قال <تصفيق> شيخنا حفظه الله هكذا النفاق يظهر عند الشدائد هكذا النفاق يظهر عند الشدائد انتهى كلام فعند الشده لا يثبت إلا أهل الإيمان الصادقون المخلصون في إيمانهم ولذلك يا أخي اثبت على الحق الذي أنت عليه لا تتغير ولا تتلول ولا تتبدل اثبت عليه طلب أنك تؤمن أنه هذا الذي يقربك إلى الله ويرضي عنك ربك ربك جل وعلا فاثبت عليه ولا تتزحزح عنه مهما أصابك في سبيله وأما وهذا من فوائد الابتلاء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فمن فوائد الابتلاء تبحيص الصف المؤمن وغربلت الصف هذه الفتن كم سقط فيها من قوم نسأل الله العافية ونجى فيها آخرون نجى من هذه الفتن آخرون وسقط في الفتنة كثير نسأل الله السلامة والعافية الإنسان يجتهد في سؤال الله عز وجل أن ينجيه من الفتن وأن يثبته على الحق فإن نبينا عليه السلام وفي عديث أنس ومسلمة كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقيل يا رسول الله آمن بك وصدقناك أراك كثيرا ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد بص الله السلامة بص الله الثبات حتى الممات حتى نلقى الأحبة محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه ومهما طال الطريق فقل لنفسك يا أقدام الصبر حملي فلم يبقى إلا القليل وغادل نلقى الأحبة محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم جميعا مهما طال بك الطريق وأسست بالألم والمشقة أصبر, أصبر. فأدخل الأنبياء على هذا الطريق وأوذي العلماء والأولياء في هذا الطريق فصبروا نعم. ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا ولذلك إذا جاءت الشلال والفتن فما لقوم إليها لا تحزن عليها لا تحزن هذه تنقية وتنظيف للصف قوم ذهوا مع المظاهرات ومن قبل كان يمنعون ذهوا مع الخوارج لا تحزن لا تحزن فإنهم من قبل كانوا على سوء ربما كانوا في الظاهر على خير وفي الباطن يكونون شيئا من الشر والعياذ بالله هذا تنقية هذه تنقية عظيمة للصف المؤمن يحتاجها الصف المؤمن عند الشتائت وليس أن الله يبغض المؤمنين لابتلائهم لا الابتلاء للتنقية كالذهب إذا أدخل النار ينقع يدخلونه النار حتى ينقع من الشوائب التي علقت به ومنه من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة واذا كانت العافية أو كان المسلمون او كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا لكنه ايمان لا يثبت على المحنه او لا يثبت على المحنه لا يثبت لكنه ايمان لا يثبت على المحنه ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا فإن هذا هو الإيمان الذي إذا أطلق في كتاب الله كما دل عليه الكتاب والسنة فلم يحصل له ريب عند المحن التي تقلق للإيمان في القلوب انتهى وفيه معرف التفسير الآيتين من آل عمران قاله المصنف رحمه الله قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا اختصر المصنف ولا تعجزا ولا تعجزا اختصر المصنف رحمه الله في هذا الحديث اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث وأوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير قال شيخنا فيه إثبات المحبة لله تعالى وأحب إلى الله فيه إثبات المحبة لله تعالى انتهى كلاه قد أنكر الجهمية المحبة وتأولها غيرهم فقالوا معناها إرادة الخير الناس ونفو المحبة عن الله عز وجل وهذا من أعظم الضلال نفي الكلام وفيه نفي النبوة والرسالة ونفي المحبه فيه نفي الجزاء والثواء والعياذ بالله نعم وفي كل خير احرص على ما ينفعك إلى آخره قال ابن القيم رحمه الله تضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة الثاني أنه يجب أنه يحب مقتضى اسمائه وصفاته وما يوافقها فهو القوي يحب المؤمن القوي وهو وتر يحب الوتر وجميل يحب الجمال وعليم يحب العلماء ونظيف يحب النظافة ومؤمن يحب المؤمنين, المؤمنين ومحسن يحب المحسنين وصابر يحب الصابرين وشاكر يحب الشاكرين ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم, أكثر فيحب بعضهم أكثر من بعض ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده والحرص هو بذل الجهد, هو بذل الجهد والسفراغ الوسع وقوله الإنسان يحرص على ما ينفعه في أمر دينه ومعاشه ويستعن بالله عز وجل على ذلك معي. وقوله احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك والمراد الحرص على فعل الأسباب التي ننفع العبد في دنياه وأخرى مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده ليتم له مطلوبه ويكون اعتماد العبد على الله مع فعل السبب لأن الله هو الذي خلق السبب والمسبب ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به ففعل السبب سنة والتوكل على الله توحيد قال شيخنا ففعل السبب سنة والتوكل على الله توحيد يعني في حصول النتيجة يعني في حصول النتيجة وترك الأخذ, بالأس... كلامه وترك الأخذ بالأسباب نقص في العقل والاعتمال على السبب كفر وشرك العياذ بالله لا يعتمد على الأسباب دون الله عز وجل وإنما يتخذها وسيلة والمعين حقيقة هو الله جل وعلا وأيضا لا يترك الأخذ بالأسباب كما يقول الأشائرة وأهد الباطل وإنما يأخذ بالسباب على أنه سبب يأخذ بالأسباب لأن ترك الأخذ بالأسباب نقص في العقل الذي يقول أنا أتوكل على الله ويمشي في البرد بملابس خفيفة فيتيه المرض في صدره يقول أنا متوكع على الله لا هذا توكل لما حج قوم من أهل اليمن ولم يتسودوا وقال نحن المتوكلون فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزال التقوى والتقوني يا أولي الألباب فيعقلها الإنسان وأتوكل وتأتي مثلا بدراجتك هنا وتربطها أمام المسجد في المكان الذي أعد لهذا تربطها جيدا وتؤمن عليها فإذا سرقت هذا قدر الله أم أن تتركها وحدها وبدون أن تعقلها وتقول أنا متوكل لا هذا تفريط فعقيل هواتك بهذه المناسبة لا معنى إذا رؤية شخص يسرق شيئا أن تخرج من الصلاة وتقبض عليه ليسل من الشرطة وإلى ولاة الأمور لا معنى أن تخرج من الصلاة أن هذا شر يقع ومصلحة عامة في القبض على هذا المجرم الذي ياتي يسرق من بيوت الله سبحانه وتعالى ولا الله. لا معنى إذا راح لكم شخصا يسرق شيئا ان يخرج من الصلاه ويقبض عليه فيمسكه لا يتركه لا ما نعم في حديث لكنه ضعيف من باب الاخبار نعم ففعل السبب سنه والتوكل على الله توحيد فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله قوله واستعن بالله لما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين به ليجمع له بين مقام إياك نعبد وإياك نستعين فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله ولا تتم إلا بمعونة الله فأمره أن يعبده وأن يستعين به قاله ابن القيمة فرحمه الله تعالى قوله وهذا, وهذا عظيم كما قال السيد رحمه الله في تفسيره إياك نعبد وإياك نستعين فالاستعانة نوع من العبادة لماذا ذكرت بعد العبادة هذا من عطف الخاص على العام لبيان أهمية الخاص لأنه لا عبادة إلا بالاستعانة بالله عز وجل لا يمكن أن تعبد ربك كما يحب ربك إلا إذا أعانك الله عز وجل وسبحان الله ربنا جل وعلا سبحانه بحمده يأمرنا بالعبادة ويعيننا عليها ويثيبنا ويأجرنا عليها إذا أخرص إنسان له هذا غاية الكرم والفضل والإنعاب يعينك على يأمرك بالعبادة ويعينك على ذلك ولا يمكن أن تعبده إلا بإعانته ويثيبك على ذلك الثواب العظيم الجزي له الفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطلا سبحانه وبحمده نعم قوله ولا تعجزن النون نون توكيد الخفيفة الخفيفة نعم هكذا عندكم جميعا ولا تعجزن ولا تعجزن الخفيفة طيب نعم نهاه صلى الله عليه وسلم التوكيد الخفيف ليس الثقيل نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه والعجز مذموم شرعا وعقلا وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني قال ابن القيم رحمه الله, الله قال شيخنا سلمه الله الحديث ضعيف فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف وخيل واهن فالحديث على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز طيب ف... نقف إن شاء الله عند قوله ولا تعجزا وفقنا الله وإياكما يحب وارضاه وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نذكركم إن شاء الله بصيام تاسعاء وعاشراء غدا صيام واليوم صيام وصيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية يعني بلغوا إخوانكم إخوة الذين لم يفهموا كلام الشيخ أحمد في التنبيه بعد الفجر يعني ترجموا لهم أنه من السنة صيام يوم التاسع والعشر لأن النبي من محرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن أنا بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر فلم يأتي إلا وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام فمن السنة صيام تاسعاء مع عاشوراء خلافا لليهود كانوا يصمون عاشوراء فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فصام يوما قبله ويوم التاسعة تسعة وعشرة محرم نعم نشاء الله أن يعيد علينا هذه الأيام من عديدة وأزمنة مليلة ونحن نرفل في الصحة والعافية والأمن والأمان والسلامة والإسلام وصلى الله عنه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نعم نعم ذكر ابن القير رحمه الله في الزاد زاد المعاد أن الصيام المحر الصيام عاشوراء على ثلاثة أقسام أفضلها يوم قبله ويوم بعده تاسع والحالي عشر ويليه التاسع والعاشر وأقلها العاشر ولا أعلم حديثا صحيحا في صجام الثلاثة أيام إنما الصحيح التاسع والعشر لا أعلم أن الحديث صحيح في, في يوم بعده نعم